اصدقائي المستمعين. من احلى برضو لازم اقول من احلى غصب عني والله من احلى اغنينة العرضية الغنوة دي. غنوة كان في زمان قلبين. حسين السيد محمد الموجي حليم. وللاسف اني يعني الوقت قدامي اثار قوي وانا نفتي فعلا نقول فيها الغنوة دي. لكن يعني بسرعة سليدة واضح طبعا تبع الحالة, الحالة المزاجية حالة الكلام اكتئاب سليب ناس اتفرقوا وإلى آخره وكانوا توعدوا مع الفرحة في الساعة الزمن غسلان وبعد الفرحة اتعهدوا يعيشوا في أمل وحانان إلى آخره واضح طبعا زمن خيائن غدر بيهم كانوا فاكرين ناسيهم وتاري الدنيا وتريهم بيتوعدوا على فرقة واتعهدوا على حرمات ليه وعشان ايه كل ده يجرى ليه ما بيرد يعني بيترك الغنوة في هذا التساؤل كلام حقيقي معبر وحقيقي جميل جميل وصادق جدا اللحن قضية لوحده حكاية والتوزيع قضية حكاية كمان التعاطف السديد ما بين لحن محمد الموجي وتوزيع رايدر خالق كثافة غير معقولة اطلاقا اللحن ده من مقام كرد الدوكة يتارجح فيه سيد الموجي ما بين هذا المقام وما بين اثر الكرد وهو مقام مجاور وما بين الحجاز وهو مقام مجاور خالق كلهم مقامات سجية جدا ومقامات متأسية تصلح جدا بالتأسِي والحزن. مش عارف اقول ايه في جمال الجملة وترتيب السيمترية شكل السيمترية اللي احنا يعني وراها كده. خد خد دي من لما لحن ليه وعشان ايه السؤال اللي هم ليه وعشان ايه دول خدوا وحطهم في المزيكا وكان المزيكا بتوجه نفس السؤال شوفوا شوف الذكاء شوف الوعي شوفوا الفهم يعني ناس ما كانت في بتعمل شغل طلب الطحينه يعني لا يعني باجونه رايدر بقى فرجه تانية خالص التفجر اللي جوه الغنوة دي الشحونات اللي عاملها محمد الموجي كلها محققها رايدر أوركسترالية يسيب مرة الحاجة تتقل بطبيعتها علشان ما تاخد بالها ويروح راجع التانية شوتة سم حقيقي اتفرجوا مثلا على الأحلال الألحال المتضادة اللي عاملها اه في اه المتعارضة اللي عاملها في المزيكا بعد الكفلي الاولاني بعد المذهب أقصد أقول اسم اسقمه الوتريات على شكل الخشب السكسفونات والفلوتات اللي ورا والتيكلوهات اللي ورا بيقولوا ايه شكلهم ايه فرجوا عن كورنو اللي هو اللي بيعمل ده ده اله نحاس تفجرتها حاده جدا فرجوا على سلالم الوتريات اللي حاطتها ريضة اتفرجوا على تبادل الصولو ما بين الجيتار وما بين البيانو وما بين, البيان بين الاوركسترا جهد مخيف وتضافر طبقي رهيبه بين محمد مجدي اندريا ويكملهم عبد الخليل ايه ده ايه الحزن ده وايه التأثر ده ايه الحقيقه اللي هو عايشها جواه لحظتها لحظه ما بيغني ايه الحقيقه اللي عارف للانهالي ببساطة اداء وبحنوه تجيب جدا ومن غير من غير سختافة الراجل ما بيتخطفش لكن يصدقه على الاخر وفي نفس الوقت ما غنواته جامد جدا فرجة عبد الحليم حافظ يا اصدقائي يعني يا ريت تاخدوا من, من هذا الشرح البسيط قوي للغنوه دي يا ريت انتوا تكملوا عليه وتجربوا نفسكم فيه وتعالوا نسمع سوا كان فيه زمان قلبين حسين السيد محمد الموجي حليم